السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشى خلقه وبرى وقد سمع أحوال عباده غنى وفطرى وأنزل الماء وشق أشباب السرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأفضل على العافين فطرى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يقيب عن علمه جذيب النمل في الليل إذا ترى سبحت له السماوات وأملادها تسبحت له النجوم وأفلاكها تسبحت له الأنهار وأزماتها تسبحت له الأرض وسكانها تسبحت له البحار وحيثانها وإن شيء إلا ينسبق بحمده ولا لا تفقهون سبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نز ولا شريه ولا كفأ ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وطلتنا على المهد البيضاء ليلها كنهارها لا يزب عنها إلا حالك وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الجاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يتعلنا من أمة وأن يحصرنا يوم الكيامة في ثمرة جديد. أما بعد أيها الإخوة الكرام إن المتأمن في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقصف على الناس من القصص الناجعة ما يكون فيه لهم فيه اكتداء بالنفسين الثالثين قص الله عز وجل كتابه من هذه القصص عذبا كما قال سبحانه وتعالى لنبيه قصص القصص لعلهم يتبكرون وقال الله على لنبيه مثبتا له بذكر الأمم السادقة كذلك نقص عليك من أنبال ما تسرق وبدأ كيناك من لذين الإسراع ولما ذكر الله عز وجل قصة ربي الله تعالى يوسف عليه السلام قال الله جل وعلا بعدها لقد كان في قصصهم عذرة لولي انت ماذا لحديثا يسرع بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قصف على أبحاثه من قصف الأمم السابقة ما يذبك بها أبي حتى إن كانوا قدراء بلاء أو مشققاً بإتباعهم بالجيء يعلمون بأنه قد أوسن على هذا الأمر رجاء فذبتوا حتى يبعثهم الله تعالى شهداء ضرراً نعم لذبك الله عز وجل الناس بذكر أمثال هذه القصف لعند الله تعالى ينصف بقلوبهم رجوعاً وإنابتاً إليه ولعلنا في هذا المقام المبارد نقف على قصة عجب من هذه القطر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه يتبين فيها عمق محطة مؤمنة للغرب من فل جلال وإضافة الله تعالى لأنبياء فذا وقعوا في, في الكربات استجاب لهم رب الأرض والسماوات فل جلال نقف مع قصة لنبي من الأنبياء تعلم الله تعالى في بطل خلط من الإسراء حتى غاص به في بطل البحر. ثم كان من شهره مع ربه جل وعلى عجبا. هذه القصة. ذكر الله تعالى في كتابه في جمرة انبيائه لما قال الله جل وعلا عن نبيه يونس وإن يونس لمن المرسلين بل النبي صلى الله عليه وسلم السلام على يونس عليه السلام لما قال كما تستطيع لا ينزقين عبرنا أن يقول أنا خير من يونس ابن مهدا بل قال الله جل وعلا في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنة تابعها إيمان وعجلة قوم يونس ولَكَرَّهُ الله تعالى في سورة الأنبياء لما قال جل وعلا وذنوني يعني بالنون الشُّور يعني صاحب الشُّور وذنوني استهدى مغاضبا فظن ألا نقدر عليه أين نضيع عليه فنادى في الظلمات ألا إنا هم إلا عند سبحانه إني كنت من الظالمين ولَكَرَّهُ الله تعالى في سورة الصافرات لما قال جل وعلا وإن يونس من المرسلين إذ أبقى يعني هرب إذ أبقى إلى الفيس المشحوم فساهم فكان من المتحدين فلولا أنه كان من المتحدين لنبت في بطره يعني في بطر حوض إلى يوم يبعدون مذكره الله تعالى في سورة القلم لما قالت أنه على خصب لفكم ربك ولا تكن كصاحب الحوض إذ نادى وهو مذهون يونس نبي من الأمبياء بعث الله تعالى إلى قرية نينوى من أرض المثل في العراق، فأتوا إلى مئة ألف أو يزيدون، دعهم في الله تعالى، ونبذ عبادة الأصنام، لكنه كلما استأذن، دعاء لهم استأذنوا عنه إعراضاً، مضت عليه الأيام والسنين، وهو يسعى في دعوته به وهم يأبون إلا إعراضاً وكبراً، فلم رأى منهم ذلك؟ إعراضهم. ثم قرّد لطريزين وتحسّقت نقودهم من دون العلام، وقال: سيأتيكم العذاب بعد لها، ثم تذهب. أين يذهب؟ هو في جزيرة. فأقبل إلى ساحل البحر، فأشار إلى سفينة يعرض البحر، حملته في قارب، حمله معه، فظهر هذا القارب. لما خرج من دين أظهرهم تحقق طوهه نزولا على بعض عليهم وقال فضوه تعالى في قلوبهم الإيمان فنفتوا المسوح يعني السياسة الغريبة ثم خرجوا معهم بهاعمهم ومعهم سليانهم ورساءهم التفرق بين البثائم وأولادها وبين الأمهات وبين أصطالها وصارتوا يجألون إلى الله تعالى في الدعاء وصاحت الأمهات وبكى الأولاد وجارت الأنعام فرقت الإبل وفطمالها وصارت الفطر وإجلالها وسفق الغلم وإنسانها ثم جعلوا يسألون الله تعالى التوبة والمرضرة هذا خبر قوميون في قريتهم أما فطر يونس هو صلى الله تعالى ورحمة الله وبركاته السلام وهو يرى أنه لن يرجع إليه ما هم به من الفقر والطغيان حتى تقبل السفين فيهم فنظر بعضهم إلى بعض السفينة لا تعمل إلا أربعة وقد رأت فيها خمسة أو لا تعمل إلا خمسة وقد جاء معهم سام نظروا ثم ألف بعض ساعيا فإذا بالسفينة لا تزال إلا ثقلة فقال يا خديم جمود واحد من كل في أحد ولا يموت المجموع كلهم تأشر بينهم قاع ووقعت عليوس عليه السلام. قالوا لا. حضر الصالح. نبي من الأمية. ولم أفعل إلى شيء وقلا. أعادوها مرة ثانية ووضع عليوس مرة ثانية. فقالوا لا. حضر الصالح. نعيدها مرة ثالثة. أعادوها ثالثة. فإذا بها سبع وعليوس عليه السلام. تحمله ثم ألقوه في البحر. فقال الله جل وعلا عنه تلتقره الحوت أو الله تعالى إلى الحوت ألا تحتر له عظمه ولا تكرح له جلده يعني يوسف يساوي كملء الأرض بهذا الحوت لكن الله تعالى أراد أن يكشف ببلاء ليرفع به درجته وليضرب للناس به مثلا التقره الحوت فلما التقره هذا الحوت وقد أراد الله تعالى به أمرا عظيما نزل به الحوت إلى فعل البحر ودخر مجاهد المفتر ان الحوث التقم من الحوث الآخر ولا سال الحوث يمشي في هذه البحار العظيمة حتى اذا وصل الى فعل البحر سمع يونس السيحة الحطى فلما سمع عند السيحة الحطى فالله عز وجل في قبره فنادى بالظلمات ظلما وظلمة البحر وظلمة الليل جادا بالظلمات <سؤال> ألا <سؤال> إله <سؤال> إلا <سؤال> أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال بعض المفسرين نبت في بطنه ثلاثة أيام وقال بعضهم نبت في بطنه سبعة أيام وقال بعضهم عشرة أيام ثم طاقمه الأمر سجد وقال هذه الكلمات وقال ربي إني اتخذت لك مسجدا في موضع لم يردك أحد فيه قبري اللهم رحمني فسأل الجود يحوظ به في الزحار في هذه الظلمات وهو يدعو الله تعالى ويستغيق رفض مجهد جلاله لما زعى وقضى الله فتفع الدعوات إلى السماء فطرعت أبوار السماء بأنواع الدعاء فلما سمعتها الملائكة قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربي فقال الله تعالى هذا يونس قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يتعل في الرخاء فتنجيه في البلاد قال الله تعالى بلى ثم أنجاه الله تعالى وذكر في خبر جائر أنه قال فلولا أنه كان كان مثل في في بطل التورث لا. كان ايام رقائه انه كان من المسبحين لذبت في بطله الى يوم يبعثون. اذا ان الله تعالى يونس ليس لان نسه يونس ولا لانه من قرية نيلوة ولا لان امه قلانة او ان اباهم قلانة كذبا. فهذه امور لا تقدم ولا ترخل عند رب العالمين. ان اقرامكم عند الله يستاركم. لكنه قدم عملا صالحا فنفعه بالشجرة. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ذكره خطر يونس قال والله ما كان ليونس صلاة ببطل الحوث لكنه قدم عمل صالح جرهاء فنبعه بالشدة ثم قال الحسن وان العمل الصالحا لا يسال بالعبد المؤمن يحوثه يمشي وراءه فاذا ذلت اقامه إذا تمتك بهم قدر في مرض أو كربتهم أو بمعصير الضلبة بعدها ثوبة وإنابة أو غير ذلك إذا وقعت لكربة من الكروبات في شدة من الشدائد نفعه ذاك العمل الطالح الذي كان فتقدم به إلى ربه ذاك الغلاله وإن شئت إن شئت فقارن بين حال يونس عليه الذي أنجاه الله تعالى وهداه قومه بالإيمان والتوحيد وانظر إلى خفر غريق آخر سفره الله جل وعلا في خفره فقال سبحانه وتعالى عن شاك الغريب الآخر الذي قد الله ما آتاه من الملك ومن النار ومن السلاح والمنصد إن تفوه قال الله جل وعلا في خفر سرعون الذي آتاه الله تعالى من الأموال وجعل الأنهار قدر تحت طوله فلما آتاه ما آتاه رأى أنه إله لم يرى ان النبي ولم يرى انه ولي ولم يرى أنه وزير راى انه اله ثم قال وهاذي النهر المنزه وهذه الانهار تجري من تحتي افلا ثم اظهرت اني على الله انزل الله تعالى اليه من يدرو انزل اليه موتا فينتظر هذه وينزع هي الرضا من تعريض هذا سحر. ثم جمع له ما جمع من السهرة. فذي على للسهرة. الذين جمع من فرعون لأجل ان يقاوم بموتا في دعوة. ذكر ابن كثير ثلاث سرقان. قال قيل انه جمع له اثنى عشر الف ساحرة. وقيل جمع له اربعين الف ساحرة. وذكر في بعض الزوايات انه جمع له سبعين الف ساعة. أن يوجد عدد كبير من الزحرة أصلا عند ذلك كان يشجع هذه اضطناعا ويعطي عليها الأموال ولا يظهر عنده ولا يستطيع العيش إلا من كان يسكد هذه الصمعة أصلا فلما جمع أمامه الزحرة وهدمهم بالآيات التي معه ألقى عطاه فإذا يتلقى مما يزهدون تركي الزحرة بالساجدين قالوا آهنا بغض العالمين ثم قرد موسى عليه السلام لمنعه من المؤمنين فلما مشهود فإذا بالبحر أمامه وإذا في الزرع من وراءه وراء قال أبحث موسى إنا لم تركون البحر أمامنا وفي الزرع وراءنا إنا لم قال كل طيب ماذا معت يا موسى ماذا معت لأبنى تنجئ هؤلاء ماذا معت قال كلا لن معي ربي سيهديه وقولها عليه السلام فيها فإن الله تعالى قد قال له من قبل كلا فلا زال في قبل مؤسة عليه السلام تجري سهيبة حتى قال هو نفسه عندما وقته البحر تجري كما قال الله كلا وعلا له كلا لما أوحظ الله تعالى إلى مؤسة بالأمر الالهي أن ليلة العوني لأذكر دعوه من الإسلام بدأ موسى عليه ينظر بفره شقية ويقول وفتجمع مبتك واخر هو واخره واصلعوني رسالا بدأ يدعو ضعفه شق فقال الله تعالى له لما رأى ان لم يخاف الطقل نفي موسى انه معه طوة خفية لا يعلمها قال الله جل وعلا له كلا انني معكما اسمأ وارع يقول سنا تقل هذا الكلام انت اثيت ان الله جل وعلا معك حتى إذا طار أمامه البحر ووراءه في العرض تذكره تلك الكلا التي قاله الله تعالى له فقال كلا قالوا ماذا عندك كلا كلا إن معي ربي تيحدين فإذا بأمر الله كلا وعلى يكون أعجل بكل شيء فإذا بالملائكة الكرام سلطلت سوزيك الغار ويقول آمنتوا أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا إلى المسلمين ترتفع الدعوات الى السماء قالت الملائكة يا هذا صوت من ممتر من عبد الممتر ما تبقى ان له تسبيحا ولا لسان ولا عبادة ولا طلقة ولا, فرقاً ولا, فرقاً ولا, فرقاً ولا فرقاً. هذا صوت جديد علينا في السماء ما تبعناها من قبل هذا صوت من ممتر من عبد الممتر. سيدنا لله عليه السلام يقول ما تعلمون من هذا؟ هذا دعوان. أدرى ما أول شيء وقع على دعوان عند سقراط قال جبريل عليه السلام والله يا رسول الله لو عيسى وأنا آتذوم من البحر وألقي في سد دعوان مصابا أن تزدهم الرحمة. أول شيء أخذ مسير الزفر في لغة بذنك يقال له كل ضعف يزرعون أنت لست كبأ أصلا اللي يكتب الآن أين كان هذا الزعام لما كان عند ساموار أين كان هذا النجأ لما كنت بمنصدك مجهة أين كان كل هذا ثم قال الله تعالى في خبر من عون قال الله جل وعلا وهو يبين أنه لم يتعرف في الرقاء فلم يتعرف في الشدة قال سبحانه وتعالى في خبر الآن وقد عقيت قتلون وكنت من المفجدين لن فقط فاسدة فيها بالإفلام هل تكنت مفجدا لغيرك عندك أموال تفسد غيرك بها عندك جاء استعملتها بالإبسال وكنت من المفجدين ثم ساد الله تعال عليه النجال فقال اليوم ننجيك بمدرك لنقول لمن آية. وإن كثير من الناس عن آياتنا لقافلون أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في يقول في Ta'跟我って gern Allah'ın ma نعم في رقائ المرض نعم في رقائ المصحة في رقائ الخجية في, في رقائ المنصب في, في, في, في, في, في كل ذلك لا يرجاني أعرف في الله عز وجل بقاعد حتى يعرف الله تعالى السفر ويعرفه إلى ملأ ويعرفه إلى حبب ويعرفه إلى زال عن هذا الجهل ويعرفه إلى صارفه الناس بالذين لم يحفظوه يمضي على المرء إذا أعرف في الله تعالى في حال رقائه أن يعلم بأنه أن يتعرض الله تعالى عليه في حال سنة يقول أنها مزالة رضي الله تعالى عن إن العبد إذا كان تعالى لله تعالى بالرقاء جاء الله تعالى لما عند نسول الزراء. وانه اذا كان قافلا عن ربي جل وآلا عند الرقاق لم ينظر ابو تعالى اليه عند فرائه ثم استزل بطره تعالى نسل الله تنفيهم. يعني كما كانوا في رقائهم نسل الله تعالى لم ينتذهوا الى التقرب اليه. نسل الله فلم يستمروا بها ولم يقوموا ليلا ولم يستقمروا منها او يطوموا بيه ولم يتقربوا الى الله تعالى بما اعطاه من المال من اعانة الناس متشحة او مجالس القربة عن المطلوب لما نزل الله تعالى في حال رقائهم ثم وضعوا بالشداعث نزل رحمه الله تعالى نزلهم ولم يرتدي فعائهم ولم يرتدي فعائهم عن شرسل قصير وحاجزهم وكثرة لعائهم لانهم لم يقدموا اعلى رصالحة الرقاء لذا لم تنفع هذه هذه التعوات لما دعوا منها تشيرتها وإنما صرت في موصد انبياء الله وارضله عليه الصلاة والسلام الذي ذنب الأحوال من أحوالهم عجبان وإن شئت انقر إلى النوحي العليه السلام الذي دعا صورهم قرابة الألف يدعوهم لي الله جل وعلا يقف عليهم في نواديهم يمشي معهم في طرفاتهم دعاهم بجميع أنواع الجعبة إني دعوتهم تهارا وإني أعلمت لهم أصرت لهم إصرارا وبدأت يدعوهم بجميع الألواع بسرط الكبير في نفسيره في قوله تعالى وإني كلما دعوتهم جعلوا في أطرابهم بآذانهم واضطرجوا ديابهم وأضطروا والتعبروا الجبارة هذا الكبير كان يأتي ليهم فيدعوهم بلسالة هذا يحجر في الأعوة يدعوهم بلسالة قالت إذا بدأ يدعوهم بلسالة وضع أحدهم تكبر يستطيع أن وليهم وضعه ويذهب لكنه تكبرا منه يضع أحدهم أصبعين في أمنيه حتى يجيده إعراضا عنه فكان إذا وضعت أحدهم مصرحية إبنائي يبسأ نوح عليه السلام يشير له بيديه يشير إلى الأصلاف ويكون هذه هيك بشيء ويشير إلى الله تعالى ويستطه الجنة يشير له بيديه فما يكون من من أجر إلا أن يأخذ فرض جوبه فيبعه على وجهه فإذن اعراب تعرض من هذا الاعراب فهذا بنوح عليه السلام لما رأى هذا الاعراب اسمع الى ما قال الله جل وعلا عنه ونوح ابن اذا من قبل فَتَجَفَّنَا فَنَحْجِنَهُ أَهْلَهُ مِنَ الْقَوْمِ الْعَامِلِينَ وَنَطَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِينَ فَأَضَرْفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ذكر ابن كثير في سفر الأنبياء أنه ما ندم على حنيف السلام إلا غابة السمرية وهم فقط. قل أسلموا عند شاه ولقى أنهم أربع وثمان ولقى أنهم عشرة لأنهم نحوا كل أحد الأرض خلقه بكرم تعظيم عليه السلام لما تفجرت الأرض بزيت الماء ونزلت ونزل الماء العليم السماء فقال الله عز وجل علمنا استجابنا استجاب طاولنا ما السبب سير السبب بعد ذلك نجيءنا الحبيا أمرنا الله عليه السلام وهو يكل الله تعالى في شتى الكون كان عقوم شديد جاء من الرجالة شوَت بيدور النساء قوم قد تغيرت أقولهم أقولهم فبتعوا الخالبون الزبرة التي خلقه الله تعالى عليها وقال الله وسلم على في قرى والوطن سينا هو حضما علما ولذينهم من القريه التي كانت تعقل الخبائر انهم كانوا إن في رحمتنا انهم من الصالحين وانظر الى ايوب عليه السلام لما قال الله تعالى اي ايوب ابن ذا رفض الذي بسني الضر الراهنين فالله فاستجفنا على فتكشفنا مِنْ ضُرٍّ ضر أَهْلَهُ أهله وإذ لهم نعهم رحمة من عندنا ورقا للعالمين وإن شئ فنظر لحال الأنبي العاب الطيب الثاني الذي قدر من السفر الاثينية ولم يرتب بأولاق لم يرتب بأولاق وكان هلاك أمور أصلا لأكله أنها مانعة يعني أن يرتب بأولاق كما قال الله جدا على ذكر هذه الأمور أنه لا ترصه نداء قدير قال ربي إني أولا وهنا نبعه مني وعادت الشيء الفيلة كبيرة ووهنت عظامه وصارت عظامه لينا ليست طيب في الغالب ان اجب على ما يضع على اشياء من اتجال النساء وبالغالب ان يجدهم كله يضعب وهل العظم مني السبب الثالي من هوانع ان, ان يرزق بذرية واشتعال رأسه شيئا اشتعال شيئا شهره هذا هذا من الوقتان هم النتاني تعالى يكون ينادي ربهم نتان خفية ازحى أن ينادي الناس لفرقنا بالنورية حتى لا يوحك عليه الناس يقول لأنت فتها عظامك وقشار شعر ومع الآن السرن واللتقى كلها موالع تملع أن يلتقى بالنورية ومع ذلك تسمع إلى ما حسار الله تعالى عن من خذر نبيه الزجرية قال جل وعلا إذن أذاربته رب لا تذرني وأن وارثين قال الله تستجدنا له له يحيا واصلعنا له زوجا طيب لماذا تهنون قال الله له بلها ايوب الله في السلام عليك. زعى كتري قرى الله ربنا جنسل الانبياء ويقول الله تعالى كفت جسالة لما يستجيب الله تعالى لهؤلاء جميعا. ما هو السبب الاعظم الذي جعل رب العالمين كفنا جلاله جعل الله تعالى يستجيب اتفع إلى طول الله تعالى في آخر تصف هؤلاء الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويجعون لنا رغفا ورغفا بحال رطارهم يبحوننا في الخيرات بحال سحكين قوي اشتغل من الصلاة عندهم عاد تصدق منها عندهم عيد دفر في كتاب الله عنده الثمان اجتمع إلى الآلات عنده فوق مدنك لكن لم ينظر يعينه الى حرام تعملها في حال رسالة فإذا ذهبت له العنام فذيبت ربي رد إليني بطري يستعمل سمعه في حرام فإذا فقد هذا السمع وصار أصم ليس معجين أمين النام فذيبت ربي أعدني أميء لا هؤلاء كانوا يستارعون في الخيار ويضعون الله في حالين رقما ورهما وثالوا لها صاشعين محمد صلى الله عليه وسلم فقد شار من شغله في إجازته إلى ربه جل وعلا عجبا كان يصوم لي حسنة تشطق القدمات وتمترش انتحت لجفر فيما يقف عليها كانت عائية ترحنة لما ترى تفضر الابنين تقول يا رسول الله ما على نفسك إن ما قد غفر لك ما تفض من ذنب وما تأخر يقول أنت لا أكون حسن شكرا يتعرق بالله تعالى بقدر ما يستطيع يأتي أقوام من بطرة. إليه صلى الله عليه وسلم كبني مضر فيتغير وجه ذنب رآهم ويقوم يسل بيته مباشرة ينظر في ذات البيت ما يجد شيئًا، ثم يخرج من النار وينظر إلى المطر فإذا هم قوم قد من مطر، قد النفار. تدري ما معنى استجاب النفار؟ يعني يخرج واحد من المطر إلى ناش. ليس عند مال يستميقه سبراً وخيفاً ليخذبها من نصطبها ثم يلبسها من طول قرآتها حكذا ويجعل بطيئة القماش للسوء ما عنده مال للسفرة حتى يخذتها قميصاً أو يقفها ويجعلها ما عنده هذا الفقر فتعلاهم وعلاهم فالذي المرأة الليلة والسلام حاجة بارين. وهو الى الان لم يكون في ذاك الرخاء الشهيد شعر بان هؤلاء لا رسى فيرفع يعامل في الله عليه السلام على المنبر ونستغلوا وجوه ويقول الاسحاب ففضت فرجل من زناره ففضت فرجل من درهنه ففضت فرجل من صاع جبره ففضت فرجل من صاع بره يقول رأي الحديث والله ماذا ليقولوا ففضت فرجل ففضت فرجل حتى ذكر النوع النوع يقول إذا ما عنده ثمر ولا عنده مرر ولا عنده اكتئاب فضلت على الأقل ولا بالنوى إذا كنت عند النوى النوع حذرته لأجل أن تضعيمه دوافق سأتي به الآن لدينا فضلت به نبيعه ولأودي يؤدي إذا ما حذر لي تقول هذا الحديث. فوالله إذا جاء الناس يأتي أحدهم من طعام حتى رأيت مني إذا يرضوا لله صلى الله عليه وسلم قومين قوم من طعام وقوما من رهاب. قال فلقد رأيكم وجههم صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه في القدر من قمر. فلسأل الله أن يتعلن ممن يجتمع في نبيه صلى الله عليه وسلم السلام وانظروا إلى ذات رجع هذا كان في حال رفاعه ينظر الى في المساجين فيفعر ان حاجتهم هي حاجتهم لم يتغذر وجود فهو قاله عليه السلام وليس حسن لان عائشة قالت معي انها طعام لا ولان ولا زينبا انت ابنته اذبكت لجدة لا ولان ولا احدا من خاصة نفسه وقالة لا وانما من قوم قد شاء من مبرر من من مكان بعيد لكن مقلوبه علي وسلم كان يشعر وأنه لا بد أن يعمل أبطال حال ما في حال القاعه أمضوا إليه صلى الله عليه وسلم إلى وقع الشداله يخرج صلى الله عليه وسلم بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب هم يقولوا جيش من المسكة عدد ألف وأربعة منذاتون الاضطلاح معهم في ذلك الثلح الثلح هو قميص الحبيب يلبس وكانا قميلا عنده الأرض وطار السمع ومعهما لا يشاهدوا عدده من الخيوري والابل فهو الله عليه وسلم عمض هذا يواجهون هذا العدد فهم ليس معهم شيء الواحد منهم الخارج لأجل قاطلة جاءت القاطلة معهم ألف بعير وأربعون رجلا حارسا فهر إذا كان يتجهل فالله أفضل من التعجل معركة التعجل أجل أن يطبع طريقة بهذه الشديدة يرى الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أصحاب بعضهم ما أحضر إلا سهل وزهلين الذي سيأخذ الكتاب قتال معه معهم سبعين سأمن بأم سهل الكتاب قتال لكنهم كانوا يظنون أنهم توقعون رجلاً حارفاً يعني يتكلمون هذا ويأذرون هذا ويجروا الضعبون فلنهر ضعف عادي وحاجدهم وأن الكفار في الله لابد لهم دابت الحقيقة صلى الله عليه وسلم تبجأوا ما تحت ما تحت الضيما تحت, تحت الجزء حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما في يتوّل حضوطهم قبل الإنسان كان معه عطى يتوّلها الطفل الناس سوادنا غذية رضي الله تعالى عنه رأىهم تحظمًا قالت أخر يا سلم يسمع للكتال والنبيات لم يتلق. قالت اخر يا تواد. فلن يسمع. فضرب في ببطنه بالعطار. فقال اوجعتني يا رسول الله. اوجعتني ما اقتصت. اقتصت مني. قال علينا العطار. فعطار بالعطار. قال يا رسول الله قلتني انا بطني عالي. ما علي ما علي بذلك. ما كان معه فيه فد أحضر كتاره ورداء البطر قد قدرت عنه كفتر ما معي الشيء رسل جسد كتار هذا الحال قال أنت قبرتني وأنا على بطري تبشي بطري حتى أعضي الله صلى الله عليه وسلم بطره ليضيقه يكذر رداء ليضيقه الضيور عليه سبحانه سلم ليكذر وطره يا رسول الله فتحضر ما ترى من أمر الموت فأردت أن يكون آخر عهد الدنيا أن يلن تجد إلى لم لما رأى صلى الله عليه وسلم على البعض ووقع تنادي الشدة العظيمة وقع الوزن للسماع فدع للصريف لله الله من يجلوه الارض لأشهر فهل جعلت الأرض اللهم نفضل كالنبي وعلى الله من يقول أبو بكر فتاني اصفد رجاءه الله عليه وسلم من على منك بيت وأبو بكر كلما تقط رجاء يرفع رجاء ويضعه على منك بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يحجع. النبي يدعو وأربطه يأشع ويزي كأنه صاروخ واحد في لسبيل وهذا من عمد الحزة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وترتفع اتعارات إلى السماء من عبد وقع في شدة لكن عندهم أعمال طالح في فراحة. يسمع الله سنة وعلىنا وينسكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بعدما ففقر ونسجد ثم يقول أجر يا أبا بكر أتاك رسول الله هذا جبريل نازل من السماء يدور منه النقع آخذ سننا لفرسة يدور منه النقع يعني من شدة طوعة الضطار المجتمع بين السماء والأرض يدور يملة ويضرها قال معتجر سننا لفرسة يدور منه النقع ما الملائكة. ويقول الله جل وعليك تستغيثون ربكم التجاب لكم ان يملكم بانزل من الملائكة. وبآية بجلابين الاف من الملائكة. وبآية بخوصة الاف من الملائكة. عجبا. عجبا. ليستجابهم ازل جل الدعاء. لانهم من عمل طالح. أفضت إلى الله تعالى في رقائه فلما وقع في هذه الشدة نفعه نفعه هذا الدعاء وعلى الصالح الذي نفعه الذي فعله في رقائه نفعه لما وقع في شدةه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأحوال الأمم الثالثين ذكر عجائب في هذا النقار في من كان في حال رقائه عالدة الله عز وجل طاشع حتى من وقع في الشدة رفعه ذلك وقال قال الله عليه وسلم لمن الله البطاري بينما كلا ستكون لين يعانى قال أصابت المطر فآواهم البديد إلى قاة ساعة عن موجع هذا المطر فإذا عبار في جبب أفضلوا لدخلوا إلى هذا المطر اجتبت الريح حتى شرقة الصطور لجتة الريح ومع شدة المطر انحضر الصخرة على الجبب نازالت جد جحرت جد حتى اطمدت واستطرت انا ما سمي هذا الغار اطفح الغار مبتلا عليهم كأنما هو اندوه ادفروا فيه سلم يستطيع وان يأخذوا منه حاولوا ان يستطيعوا استطاعوا بينهم فإذا ايديهم ابعث منهم تلتع هذه الاستطرة العظيم حاولوا يحركوها يحركوهم في ممعهم العظيم يصيحون بالناس لا أحد يستطيعوا فالأعمل الشدة قال بعض المدعو إنهم لم ينذئكم من عمل الدين لا لا ينذئكم إلا أنت الغواه بصالح أعمالكم ما قال كل واحد من خدراك عينه الخضر إش من عمل صالح في الرقاد ها قال أحد اللهم بدأ سيران جب الأسراب ما أحد أسراب بدأ أحد جبهم في حاجة شديدة اللهم إنا ابن سرعن من أشياءها أشياء معجرس الرسالة من أحدها أردتها على الزوارش فعلا قال منازال فرق متعد لعبها حتى ألم فيها ثلاث من الضريق أفرها فغر وأقبل سيري تسألني أبعينها بمان ستقوضني للترسل تقول أبنى مان فقابل قال قالت أبيت فرق العاشق إلا أنت مكسنني من قبلها قالت أعطيئها مئت بنعم معقل من الجرحم حيثيها الجرحم مئة دينار ضروح كاملة في قال فلم ناتلتك لنا قالت لي يا الله فلم قالت ابو الله لم يحن نطنيه مش ولا من قريب النهار يغسر ولا في حمل النور ولا في حمل الشيء لما قالت لو إذن الله هذه السلمات وعلى ثم انطرق عنها ثم الله الله إن كنت تتعلم قال لي هكذا السجارة يعني انتقاها ساعشة فل جبتنا واجه وانتما تبطادي فالطرد عمنا ما نحن فيه قالت الحمد للفترة غير عندهم لا يستطيعون الخروج طرق على الثانية ليه إِنَّهُ بَلْشَامَلِينَ أَبَوَانَ شِيْخًا شَبِيرًا وَكُلْتُ جَاءَ بِهُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَمَآهْلًا يعني إذا جاء بي الحريب أعلى من يحوذ ليه جسرماً إذا خلف الحريب يأتي به لا يمكن أن يشرب أحد هذا الحريب قبل أن تشرب أمه وأبوه. يقول وإنه قد نأى بحر الجمل يوما دائما يرجع معه الشمس المرة هذه لم يجد مرعا قريب فمضى بالغنم إلى مكان بعيد جاء طلب المرعى ثم عاد بعدما أمسى تحقَّنَن الألو والأم وهما جائعان وأقبل الرجل من عند اللبن قال فأقبلت به إليه ما كريدهما في أعماله قال سيري دائما أول ما يرسي يسأله يمزج وأليه فلتجريت أن أوفرهما ومريبت أن أضع مقصدية قبلهما فأطضلت واقفاً في الجبل مقصدية ما قال يكون انت قدميكا ونقال يتطورون سو نقول مقصدية يتضى قولنا تبقى معي حبابا يتي بكى بكى بكى حتى ان انقشأ حقه من شدة البكاء ما عند الصوت الصباح يحتي يجعل يتلوى ويشحط من شدة تسوع هل هذا هو فطولا هو قدعا هو عجالا ارسل الآن يوازن يوازن زي عاطب في يكون يقول ولا زلتوا غدا ليه حتى ثم أبقيتهما ثم أعطيته في عليك ثم قال الله أشهر أن تتعلم أن المتال الثالث إلا اضطرار نفسك عنا ما نحن فيه قال ابتحركة الصفحان خير لا يستطيع للخروج ترفع الكارب يديه قال اللهم إنه قد كان لي جراء يحدثون في أرضه وإني فتعرضهم أجرهم مجا واحد أبان يأخذ كأنه تحال للأجر قال هذا مجرح قليل عن العمل وأبالي أقول لها أنه ما قد اتفق على الأجر قبل العمل قال فمضى هذا الرجل أما مضى عنه الأجر ما أخذ المال ووضع في جيبه، وقال هذا الاسم سامر الله إليه يعني بأن هذه أمالة يمسأل عنها فلا يزال فلا ينمي هذا المال لطاحب حتى سهر الماء سبع دراهم حتى عجران. ثم اطلحت عزل من الجبل ثم اطلحت الثلاثين مئة مئة حتى ملأ رابيا فين جبري ملأه ربخل وهرمل وبطار وملأه عديد المماريك يرعونها حتى جاء رابيا بعد سنين فلما جاء بعد سنين هذا عقيم مالي الذي اشتقلت فيه قبل سنوات اعطني سبع جراهن جبري جراهن فقلت له أتنظر إلى هذا الوازن قال نعم قلت في ذلك هذا الوازن فسق ما فيك هذا مالك قال فلتفت فأذى وأستفل وغلم ونعم فلتفت إليه ثم قال يستفل لا أستغل فيه لا تكون حق يا عقل أنا ربنا فيهم ما أتقل إلى والله قال هذا مالك ولد كله ولم يدعو فيه شيئا. المراضع على رضيه و على الله عليه وعلى الهه اجمعين سيدنا محمد يا عذيب و سيدنا من اللي عليه و بلا الله تعالى سباقته قال الله من شئ عن منادي من قوة تلاك عنا الصالح عز البياني والقلالي يقول بالجوز رحمه الله تعالى بشيء الخاطر بعدما لن رحمه هؤلاء قال أما أنا وبالجوز من هو به العبادة والترم والوراء والدعوة والإصلاح والعلم يقول بالجوز بعدها والله أما أنا فلو طلبت طحا إتعانني من أولها إلى آخرها لم أجد عملا إذا وقع في الغربة قلت اللهم منقر لي كذا بكذا أو شك عني كذا بكذا هذا يقوله ابن الزوج من طوابنه رحمه الله لكننا نحن نقوله على الحقيقة من الأيها الأخوة فهو صدقة الحقيقة سينا موظيم الله عبد الله لا يجري عنها أحد من الزوج سبدا فإذا وقعت في الغربة المريك الظلم رفع يديه قال <سؤال> الله من يقول ذلك تعالى أنه يعمل قصة على ذلك القبيل في أميك الزي بذلك ذلك ورشك ورد ما تنفعك افعوا شعني ما هذا ما ذلك الكتاب أنه مرد ذلك الهيثاب الله ذلك الشريط أوفر في هؤلاء الحجاب يارضي موريد أحداً بي الزيوان أنت أنت تاري ينخلنا قطيعاً لن تأين بالله جنة وعاكاله الإعادة حسبني بعضنا يقول جاء رجل قدير من جنسا قد أفضل من خانج هذا البلد، أفضل في الرياض يعانج جنسه وكان الشرطان وكان الشرطان عافل رضياته وعضل وكل المجدد يقول وكان رجلا معتما لا يسأل أن يجد ما يطعم فيه أهله أو يطعمه وما يجد يجد أي من يستذب فيه الفيد الذي استاذه يقول فلأن رضله يومي أو يوقاني وأكبر تقريبا شبوعا تعيث محارب فأفضل لائد التجار قل له يا قلال لأنك أن تشتن إلى رضيك تتكن بجارني وعدل من خالف هذه البلاد وقد قلت هذا أبوض التحاجة السهيدة وعنده ابنك مريضة لك أن تلقين إليك ذلك المسلم وقلت الغرب ثم قال له أنا أبو وأريد أن أشتني لك شيء سنعطيك مالا فنعطيك في أمن الأرضا أشتريك الطعام والملاع وقال ذلك رضيك ذلك اللقين أنها قال لنا أنت على هذا الحال ونفق منها الثلث أرضاً وأنت تقنقى أرضاً أيضاً لجزة وأقاربك إن كان لك أقارب يوجدون هنا فأنا أنا أول ما جيت إلى الغاب على حاجة لكني فالمظرين عن ثلاثة وأربعة أيام كلما خرجت كل ليلة قول لجزة أخرج لنصني البجر عند الباب حاجات مجاري عند يعني شيء من الطعام من الشراب نفاجة نفاجة يقول ما نجري من حقرها نأكلني أأخذها ونفاجة يعني يجري بعناها مال ويأخذها إلى ذاك يقول صحيح لنا هذا فقلت من الذي يصره وقالوا نهاية المتجد يقول فجلست بالجانب أو قطط النيارة بالجانب الثالثة أنت تلك الليلة كاملة ويناول الأرض من الذي ثم تنمي ألاحظ فلما تهد الليلة بالجانب أو قطط النيارة بالجانب والعافظ قال حتى إذا اقتربت تجارب أقبل تجارب ونزل في الناس شيئاً كبيراً نزل من جهده أقبل أوقف تجارباً بنا هذا ثم نزل ثم فتح الباب من الخلف وأكبر هذا ليس كو سوقات الطمارات وهذا جدت الهناس يعني تبقوا لذلك يقول محمد يتبعوها شيئا بشيئا لتالي عادة هذا الزاب ويسبع بعضها على بعض بش من أن تلطر على العجبة يقول شب في معها يقول مثل ايه قبل هذا قبل ورسل السيارة وشكل السيارة ومضاع قال فحبت السيارة ومضكرت انظروا إلي وانتبت فهذا هو الشيء حصلها بالجوارين إذا هو الشيء حصلها بالجوارين رجل رجاءو العمر الثاليين هنا قنات الأعافية Broad 70 عند قر дشرين ضرب إسواعي يا سليا א� tecnlife persistbers 21 28 التفق Cercle يفرج إلى مفاجه أذياب يوم تشpic يسابه قنات institute يوم تشك explica عممة يوم درع يوم قامتonn على هذا الحص وما بعد لنفسه وعصه ومخاله ان لا يريد ان على العرب العرب العبارة بفعل يريد ان إذا وقع في الغربة وضع فيها فقور جدا ربع يليه الله جل ثم قال الله انتمشف عني كذا كذا وهذا كان حادث رحمه الله تحتها تحت ضراء فعل الثلاث فجلت برسانة المعينة عصولي التحقيق لما قال يا ايضاكي ماذا لدي؟ لماذا تبتل المكاوزة؟ قالت يا ابني اقاقل لما انتمدبر عليك صايف عليك من العداد القضى ومن الإقراء الله أخذ مما أنك مغفر عليك فقال أفكت عني وكفت عني بكى فلقد ختمت بهذه الزاوية وأشار إلى طوية من غفة لقد ختمت بهذه الزاوية أكثر من ثلاثة في هذا كنتها لأجل هذا سنة يقسم قبل الشتاءة وقال ابو عبد الرحمن الرسول اللي الله قبل موته كيف أرض لا ارض ارضي وقد صمت له تمالي لما مضعنا تنقلت وعد افضل اعرار صالحة من وقال ابو بكر بن عياش لله لما نزل به الموت وبشر قال يا فرى أن الله يضيع جل يضيع بأذيك أربعين سنة يخفن القرآن كل ليلة نعم أقوى كأن تأبدون بأنواع العبادات لأجي أنه إذا وضع لكل نبع ذلك وكان في الثرزان في الزلال رحمه الله تعالى كان صاحب قيام للليل وتهجل ومتاع ففي يوم من الأيام صالح الله أقول أردت أن أعظم تنيني قالت تناومت ليلة وكان إذا ظل أني نجوه استل نفسه من عندي ثمات خادع أرأت خفيها قال بالخجر قالت لما تناومت قال رجلي صلي قالت لما شرع في صنافه واستلنا مركاتي أفضعت عنه لحاق ثم قلت له يا أبا سنا كل في أبناء سياغي فلتفت إلي هذا المطال عني تريدين مني أن, أن أردت قالت نعم قال كلا إني, و... إني أعد هذه البناء لأجل رفضة طويلة يعني قال الآن ما هو عن سواد وارتا خليني إذا تأكلت إذا وزدتموه في قضري على أبي عطا والبهاب وقضبتموا بطبي اللبس أن هذا العمر الصالح إذا كنتوه في القضاء أيها العزة للجانب وكما من الناس اليوم إذا مسأل الله تعالى عليه في حال وجزن أنه يضغى كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإرسال يضغى الله أبو الضغى من تكبر وضغى بسبب نعلة إن أنعامه الله جزال عليه هو حري أن تؤخر من وهذه النعمة وأن لا تتفع عنده أبدا كما قال جل وعلا وإذ سأسن ربكم لإن شكرتم فذكر الله جل وعلا أنه إذا سكر العبد ربه سبحانه فإن الله جل وعلا يزيله من النعم ولا تزال نعم الله تعالى فستتابع عليه حتى الله جل وعلا محدث مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فشروا ثلاثة ربعين لم يشأ قدرهم أضر وأقرب وأعمى فأراد الله عز وجل أن يسريهم فأرسل الله تعالى للأبرطي ملك من عنده ثم قال هذا الملك لهذا الرجل قال له أي شيء أنت إيش قميص الحياة هذا الرجل الآن في جدة قل أضر وفقير ومسكين وقد حقره النار ولا يتحدث مع حتى ويسالة تعالى يحقرونه في شدة الآن ونظر هناك لدينا في حال ثم لما وطع الله تعالى عليه في حاله قال هذا الملك لهذا لي الأضرط ليش إلا حقه إليه كيف يجد الحياة قال أتمنى الله سوناً حدا ونجزاً حدا ويدهب هذا الفرص أبني حقراً لنا فلا إذ أرصتك جبوت إذ أرصتك الأعلم أنه أن تحقرون لي قال فهدح على جلده وقال اللهم اعطني جلدا حسنا فذهب عده الضرب وآتاه الله عده غدا جلد حسنا ثم قال له تجل فالك حسنا ويعيك الآن فيزيده لن يكتب فقط ان يصلح شكله حسنا سيزيده من المال قال احب المال اليه الثبت فاعطاه ناقة العجوة يعني حامل على وجه ولاه ثم قال اللهم بارك لي حسنا ومظر فالك ثم مضى هذا الملك إلى الأقرع قال له أي ماري أحب إليه قال أ... قال, قال ماذا تمنى قال أتمنى شعرا حسنا وأن يذهب أني هذا الذي حضرني الناس لك فمسح على راجز فصال له شعرا حسنا قال أي ماري أحب إليه قال البطر فأعطاه بطرة حاملة ثم مضى إلى الأعمال قاله ماذا تمنى؟ قال اتمنى ان حتى قطع عن عائته الناس قال ايضا فاذا اعطيت هذا اي المال حب قال حب المال هي الغل بما على عينيه ثم اعطاه شابا واريد وقال الله ذلك امينا قام واستنار ثم أصدر الله تعالى هذا الأنصار وفرحا هذا عند واضي مريد الجبل وهذا عند فرح ثلث العدد من البقر هذا عنده نعم رسول الله تعالى الملك في صورة رجل الابرس الصورة نفسها التي كان عليها هذا الابرس قبل ان يشفى أصدر هذا الابرس الملك في صورة الابرس حتى وقف عند الذي كان الابرس قال أنا رجل الابرس في معابر السبيل وهم قطع الخارج اعتمد ناقصنا او بأيرا أتدلق به حتى عاصر إلهي عصر عاصره أهلي سبت فتريهي وقال هذا المال قد ورثته كابراً عن كابر والحقوق كثيراً وعندنا مسؤوليات وعندنا ديون الحقوق كثيراً فقال له هذا العطر أنا طرحاً من قال الحقوق كثيراً فقال له هذا الملك كأني نعلم فنستكون قبل سنوات أبرط الحقوق من الآخر قال لا بل هذا النبال ونسه عن عشادا أفضل أنا وأبي وجسي وكل العائلة كنا تجارا أفضل فقفع إليه وقال الله ما إنسان كاذبا ما كان عارف رده إذا ما كان عارف. ثم مطارس إلى في صورة بعضلين تقرع قال إني عمي والصديق وراجل صغير من قضعين أعطني فقرة تتبتقوا بها وأضعنوا من هؤلاء قال لا الحقوق كثيرة قال انا انتقل رسلا اقصى هزري افضل احضر قال لا هذا ما روح فيه كادرا اي كادر. فقال اللهم من كان الكارب فالقرده الى مانا عليك يوم الله إلى الرسل قال احزل اعهام في صورة رسل اعهام ما طالب في يدي. ثم فقال له هذا رجل أعلى ومسكين وقال بقبعة جيلة قبل هل لك أجل تياني شاغري بها أبيعها أو نشوف أنا وأولادي من لبنها؟ فقال لك الأعلى عن والله يقول لك الظلط الأعلى في هذا الخار يحدث عبر العالمين فقال لك الظلط الأعلى والله ما درمت الله تعالى عليه الضمري واخرها اخر من الاموال فقم ما من هذا المال ودع ما شئك فوالله ما اردهك عن شيء منه ابدا يعني ما اجدعك عن شيء منه ابدا فقال ذات الملك فانطارك الله لك في نفسك وفي مالك وانا رسول الله تعالى اليك اكبرك ان الله تعالى اتظهر لك وغضب على صاحبيني الحمد <سؤال> لله تعالى على نعمه العظيمه اجيوا في الصلاه على حجر العرش يستعمل هذه النعم التي اعطاهاه سبحانه اياما في طاعه ذات والله اشهدتي لكم كلكم اذا تحصلت هذه النعم من على قرن قد مضى بعد من 40 سنه وربما تقضى من من الله ايام وبعضهم جليل لحرثتهم فعلاً قصر معنة الله تعالى عليهم برقائكم فلم تستمنوا هذه النعم إلا بالقعار ولا عندي رأيكم معكم على مدروبتي شهيت وأنا بنفسي ما كل قرائق هو في حساب أو وعيتها في شاتة أو تمعت عن هذا أو عايق هذه عيني طفل أيام كان لي محاضراتي في أحد المدن فكان في هذا البلد مستشفى مشهور لأمراضي عقيدة في المجال فلما وذلك وقت قلت لي الشخص الذي كان قد نفسها المحاضرة قلت هل نتخطي أن ببرا هذا المنتجفى المشهور قلت لي ماذا يا على مدارين قلت نعم لأنا ندعون العبار أكثر محسا يعني نخلنا على مدير المنتجفى ثم رضي النسورة الغربة مع أنه رسمية فلنعرض <تصفيق> لن تكون قريبا لكنه رضي فلما عرف أني جئت مدين بعيد ومن بلد قالت ثم أخذت عيدين ودخل منا أقضلنا عندهم بسرعة الأنواع منهم أما رأى منهم إذا رأيته ما أن هذا مجنون. رسل أتحلمك لكنه يرى أنه مائك وهذا يرى أنه وجير وهذا يرى أنه أمير وهذا يعني عنده دولة زفافة قصية فيرى أنه مسكول من المسكولين ومثل الكلام يتبير لك ذلك لكنه عن في إقراض الجو الراحة عن الأقل عندهم فأقضلنا إلى ذنة المفار فدخلنا على أقبلنا إلى ممر وعطل فلما مررنا بإحدى الورط فإذا في بي غرفة فيها مجنوعة من هؤلاء المجنين على فرشهم وإذا من بينهم واحد قد انقطع على فطنه وأخذ يلتس بيديه للشيء قلت لكم ما بانه بهذا قال هذه هي مجنون ويصاب بنوقات صبعة مجنون ويصبع أيضا كمي بعد اسمع ساعتين بمتاعه للمجد كم عضله على هذا الحال؟ طبعا ما اذكر لانه عضو 13 سنة 40 سنة في مرض فعضلنا على الإصار لاني قراه كان على الأرصة مغلقة وفيها في الباب تكحى يسير في بشدرين وإذا فيها رجل يشير لنا بيدي في حركات مجانية نظر دا في داخل الغرفة وأردوا يطيئة وكذا نظر دا في داخل الغرفة فإذا كل جدران الغرفة في يوم الكني وقرض الغرفة في يوم الكني لنظر قلتنا هذا كيف رأي السيدون هو أصبع منهم معنام هذا يشبه شون إذا أمامه ضدار لابد يعني ويقعد هذا الغرفة في يوم تنكر هالغرفة اليوم ينكسر رأيزه يوم ينفجر في جبهة اليوم ينكسر ضعب أفارع ما في حال فما كان منا إلا أن وضعناها وفق كل جدارها وأرواح الفنش في سقط فيها جميعها. كما ظل على هذا الحال منذ 14 سنة 14 سنة. تركنا ومضينا، على رق فيها مجموعة من الجنيين أيضاً. وإذا من في بيئهم فجأة فاضت ثلاثة صناديق جميعها، وإذا في بيئه ثلاثة أو أربعة من هؤلاء كل واحد فلوجس على كرسي و. رفضا الى عمود وراعا هو مربوطا بالكرسي والكرس مربوطا بالعمود كريوار وهو يحاول ان يكون كنسبة لأي الطاقية ودونه ماذا لهم هؤلاء قال هؤلاء مجامين عندهم نوع من العداد للآخرين اذا لم نربطه يبدأ يضرط هذا ويسر هذا ويسر الجناج ويضرم النوافذ هذا حافظ منذ ان يصبحت الى ان يوضي يقول فليس لنا حل الا ان نربطه منذ ان يصبح نربط على هنالكرسي إلى أن يبدأ يمين جرائك يمثل ويحصل أهلينا نضع على جرائك هذا المصباح ثم يقوم يطوب فنربط ثم ظله على هنالحال فدربت حبارة حبارة الإنجل للأول قاعد ثم ظله على هنالحال قال الله ما حفظ لكن الأضم هذا ثلاثة عجل سنة وهذا أضم كان أثمن عن هنالحال ثم مضينا فإذا بالأمل أعجب مطيلة قبل هذه الضفة كان معي العكس ذيها طبعاً وهذا المدير ومعه بعض من غيره فلما هذه الضفة كنت أول من سأل خوادع وبلغ ربع من السبؤ. قال لي منوي أن نقبل أن تتم بير. كنت ما تقبل الله فيها. ما عندكما ما البعدت عندكم من لادت. فما تقص؟ لا تقول ما ضعيفني معه. ضعيف هذا من عمره قد جاهد قد شاب شعر شارده وشعر ربته سخير وإذا هو آيالي كما خلقه الله تعالى بين المثموعة ثلاثين وعشرين ما عليه حتى لا يصدر العورة الله قلت لما قال الله أن أقنقه على عورته ولو, ولو بطانية أو شرشة أو لحافة قريشة أن يصدر عندنا مريض الملاب طيب أحذر زوبا واحدا وأن إياه ثم عورته قال هذا ليس لأن ننبت قلت لما قال هذا الرجل يكيب إذا لنبثنا ملابس كل يعطل الملابس يعطل الملابس, الملابس ويشتفها لأثناء ثم يمثقه بطيئة في سبيلته ثم نرده لما سآخر يفعلوا ليه كثيرا فأز المرض الوحي نرده لتغادث موارع وعاشت يؤمن الواحد صرابك العزيين يقول فليسا على الحد إما أن نجعل في الموطن الوحدة سيبقى جيجنا أو نرد مطاقية سيبقى يرقص عن أو نتمنح على هذا الح كما طبنا على هذا الحال فما أتراضي أبداً صف الثلاثيين تهلت في هذا الحال شونا أراضي لكم التعليم مع بيسرامي كل تعليم بين أمصاني الرحلات شونا أراضي لكم تأذن من مثلاً أعلمهم مني وميك نسبت وأعلى مني وميك جاء مني وميك وميك وأعلى مني وميك رفتاً من. لكن الله تعالى جاء منه إيهادي أخذ من العقل وعيه عقار وبطر وأعطاه قوة في أبتالهم ولا أنه أعطاهم أي ضبعة في أبتالهم لكن الله ظل على أنه لما تسللهم حقورهم جاء لهم كأمثال هؤلاء الذين يمكنون حتى الموت ولا يجدوا أحدا من الناس ينصور أو يغير معهم هذا الحال الآن يجب أن اتسمع لنا أعطاه الله تعالى سمعا محرم الله أحد أيام يقول دواب واقعا عند الإشارة يقول فلأ قرص بجاهلين فإذا بصوت عاري صوت بشكل عجيب يسمع جميع السيارات الذين حولنا قال فأطردت للسيارات الذين بجانبي أمسحة قال فإن هذا رجل ملتحي ونحن يتقل وطردت للسيارات وإذا هو ما في مطلق السيارات والموسيقى بشكل شكل إن عارم يعني يسمعها كل من بعد قال فأطردت على نفس السيارة وهو ملتها في يقول فمشى ومشى ومشى وحاول أن ألفي تبراه وحاول أن أشيوى إليه سكله ماذا فتريه ولحية قدر على يقول فلا نمشي نمشي حتى أقبل هذا الرجل إلى بطالة ووقف عندها وقدر في حاجة يقول فأخذ البطال فإذا به يقرد للبطالة معه مجلة الدعوة بسم من للأقمين إليه وعلى الله كلها المسيطة ومالسلين ومجلة يقول فلما أقبل نزلت في راقصة لو سمحت سمحت يقول ولا يزفت إليه أصلا وأصد وشفت سيارة فأصدركم إحساسا مش يخصة الله عند الإشارة يقوله فالسفح إليه ينظر إليه فأنا أتكلم ما تقف الله يعني عند الإشارة بمسلمات وراء أنا أضرر بيعني بي ما أن يقول هو ينظر إليه خالصا قال حفوة الناس الذي تراجع فقال مشكل الثيارة بجعله في أفضل صفر قال قال اكتبكي وقت رسل قال انت ثم أعطاني ورقه قلم عن اكتب ليه شيء صفر فقدت لك أن أفضل صفر صفر عن الإشارة والآن أنا أفضل قال فكذا خفض رسل مجهد فذا جاء لي ثم جد لي هذي والله ديارة أعين زيت السيارة، فأنا دي. أفهم. لا، أنا فعلاً أدرى أن المدرب ما كان موجوداً. نشأ على السمعة. بدل ما يستمع سيارته إلى آيات الله وإلى الناس وإلى جنال الرحمن أبدا يستمع إلى نزاهر الشيطان شميلنا فقال الله تعالى بطرة بدل أن ينظر إلى, إلى ما أحد الله قد يزد ألم أسل الماء ينظرها للمرأة الصفصة وذلك ثم كم السر هذه رأة تقضي وينظر إلى هذه المرأة بعيدة لحدي رسالة شميلنا فقال الله تعالى فلا يتعرض فيه عباد الله تعالى إما في, سبب في أو سبب أو مخازرة لبلائي أو إذا أخذ الله من بخيء من هذه الأجل سمعه أو بطريدي أو عقلي أو شيء من هذه النعم بدأ يبكي على ما خلطه لم تكن في حال ربع عندها لأطوء هذا عن لكن لعنده ألا يجيد أبو دمشاء ربع الله تعالى من من وطارنا أن يُرْكَدَ الْوَلِيَاهُ لِهُمْ لِهِمْ لِهِمْ فَجَعَلَ يُرْكِيَاكُمْ بَرَسِيْنَا إِنَّ اللهم إِنَّ نأسألك أبع إلى الخيوعة فرد المثار وفبر اللهم إذا أرس لّه الإقادي تそして فاببطل رأية تغير przالفة والمثال اللهم إِنَّ مسأله من الخير كله آجره وآجره. ما علينا منه إنهкого ما لا نعلم وعود في ترفته كليل كان الزي هو آجره قلد على исследذي اللهم لا تبدع من زين إلى مريض اللهم لا تبدع من زين إلى مريض إلا تبيض اللهم لا تبدع من زين إلا تبيض اللهم لا تبدع من زين إلى مريض إلا غريب حبيب غريب إلا شريطه عزيزة إلا شريطه عزيزة يا من كان نعم مجيب لنعيز ما داعه ويأخذ نفسه مطبور وعانيون يا رب العالمين الله لا تتعمل من عليه دين إلا قريت عن دينة إلا قريت عن دينة إلا قريت عن دينة ولا تتعمل دينة طالما حادث يسألك إياها دامنا إلا عزيزة حادثة وقريتنا بسؤلاء يا رجل والإضاء ولا تتعمل دينة أحدا شافا أو شيخا يبحث عن وظيفة إن لا رتبة، ولا تدعني نشأت لأريد الزراعة إن لا رتبة، ويا حلم يا حيوم، ويتصرّم الحالم حرفين، هذا سلالة يقام، هذا الصومعة على نبض قوت الكرام، الذي نفاه بتدريج هذا الجرح غير الله تعالى من عبدين أدي وطوار، هذا الله تعالى جد وأسم وأعلم وأجل وأعلم، الله بكل مبارك على رسلنا.